بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين كيفية صياغة الوجوب الغيري اطلاقا وتقييدا بناء على الإيمان بالوجوب الشرعي الغيري لو آمن بذلك لأنه هناك من ينكر اصلا الوجوب الغيري الشرعي ويقول لا شيء عدا لابدية تكمنية وانا ما أقدر أصعد السطح إذا ما أخذ سلم. فتلا بدية لا أكثر إذا قلنا هكذا خب لا يبقى موضوع لهذا البحث أما إذا قلنا أنه لا عندنا وجوب غيري وإن كان وجوبا غيريا قهريا يعني المولى حينما أحب شيئا أو أوجب شيئا فقهرا قهرا عليه يريد مقدمته وجوب شرعي لكنه خب قهرا على المولى يريد مقدمته ان قلنا هكذا ندخل في هذا البحث وعندئذ هذا الوجوب الغيري الشرعي كيف نتصوره هناك احتمالات عديدة الاحتمال الأول ما هو المشهور بينهم من القول بالاطلاق في الوجوب والواجب أي لا في الوضوء لا يوجد قيد في الوضوء ولا يوجد قيد في وجوب الوضوء ما عدا شرائط الواجب النفسي التي قهرا تنتقل بالتبع إلى الوجوب الغيري الوجوب الغيري مشروط بتلك الشرائط هذا واضح هذا الاحتمال الأولى الاحتمال الثاني ما يظهر من عبارة صاحب المعالم هذا قوله هناك احتمالات عديدة أفتكر أنه إنما عبر رحمه الله بهكذا تعبير احتمالات عديدة باعتبار أن نفترض أن تخريج المحق العراقي هم احتماله تخريج الشيخ النائني هم احتماله هكذا لعله بهذه النقطة قال احتمالات عديدة وإلا فهناك احتمالات احتمال هو الاحتمال المشهور والاحتمال الثاني احتمال صاحب المعالم واحتمال صاحب المعالم اشكل عليه بعدة اشكالات فاصل الاحتمال احتمالين على كل حال انسى هذه مناقشات لفظية لا قيمة لها وما مهمة. مهمة الاحتمال الثاني ما يظهر من عبارة صاحب المعالم في آخر بحث الضد من تقييد وجوب المقدمة بشرط إرادة ذي المقدمة يعني إذا اراد الصلاة وجب الوضوء أما إذا ما أراد الصلاة شي سوى الوضوء الوضوء لا يجد. وقد أشكل المحققون المتأخرون في معقولية هذا الاحتمال وادعوا استحالته. قالوا هذا مستحيل. وما يستخلص من كلماتهم في وجه الاستحاله أحد وجهين. يوجد دليلان موجودان في كلمات الأصحاب. الدليل الأول موجود في كلام الشيخ العراقي رحمة الله عليه وهو أن أنه لو قيد كما يقول صاحب المعالم لو قيد وجوب الوضوء بما إذا أراد الصلاة أما إذا لم يريد الصلاة فماذا يفعل بالوضوء الوضوء غير واجب هذا يقول الشيخ العراقي أن هذا مرجعه إلى ما يشبه طلب الحاصل طبعا ما يقول مرجعه إلى طلب الخاص، إنما يقول مرجعه إلى ما يشبه طلب الحاصل وهو مستحيل لأن إرادة المقدمة مستلزمة ومستبطنة لإرادة المقدمة لو أرادة المقدمة أرادة المقدمة ايضا من يريد المقدمة طبعا يريد المقدمة يعني هذا العابد دعنا عن العبد كل عبد يريد ان يأتي المقدمه يريد المقدمه فتقييد وجوب المقدمه باراده ذي المقدمه يستبطن تقييد وجوب المقدمه باراده المقدمه وهذا شبيه بطلب الحاصل وما يقول هذا طلب الحاصل يقول شبيه بطلب الحاصل وهو مستحيل يقول أسادنا وهذا الوجه غير طام وذلك لأن اشتراط الوجوب الغيري بإرادة الواجب النفسي يتصور بأحد أنحاء الوجوب الغيري يعني وجوب الوضوء مقيد بإرادة الصلاة أما الذي لا يصلي على أي أساس يجب عليه الوضوء نقول أن تف... تصوير أن الوجوب الغيري مقيد بإرادة الصلاة يوجد أدة تصويرات له. فلنحسب حساب هذه التصويرات هل هذه يرد عليه إشكال الشيخ العراقي وهو أنه شبيه بطلب الحاصل ومستحيل يوجد هناك عدة تصويرات النحو الأول أو التصوير الأول أن يكون الشرط سد أبواب عدم الواجب النفسي من غير جهة هذه المقدمه الواجب النفسي ينفتح عليه ابواب للعدم منها مثلا اراده التفريخ يريد يتفرج يتمشى بالشوارع يرى الاشياء التي تلوذ عينه، فهذا ينفتح باب للعدم على الصلاة. ما يصلي حتى ينشغل بتلك الأمور أو طلب أو طلب للراحة ما يريد يطلب نفسه هذا هم ينفتح من طلب الراحة باب إلى, إلى عدم الصلاة ومنها عدم الوضوء إذا ما توضأ. لأن الصلاة مشروطة بالوضوء فالنحو الأول أن يكون الشرط سد أبواب عدم الواجب النفسي من غير جهة هذه المقدمة فيقال لو سددت أبواب عدم الصلاة من غير جهة الوضوء يجب عليك أيضا أن, أست... أن تسد هذا الباب توظى حتى ينسد هذا الباب ايضا فان تصورنا بهذا الشكل فاشكال المحقق العراقي اصلا لا موضوع له لانه لم يرجع تقييد وجوب الوضوء بوجوب الصلاة لم يرجع إلى في روحه إلى تقييد وجوب الوضوء تقييد وجوب الوضوء بإرادة الوضوء لم, ين... لم يرجع إلى هذا حتى يريد اشكال فالإشكال واضح الدفع النحو الثاني أن يكون الشرط صدق القضية الشرطية القائله لو أوجد هذه المقدمة لأراد الصلاة متى ما صدقت هذه القضية الشرطية يجب الوضوء وصدق القضية الشرطية لا تستلزم صدق طرفيها هذا دائما المنطقي دا قالوا هذا الكلام ان صدق القضيه الشرطيه لا تستلزم صدق طرفيها فاذا صدق هذه القضيه لا تستلزم اراده الوضوء حتى يرد اشكال الشيخ العراقي ويقال هذا شبيه بطلب الحاصل يقول اسرادنا هذا الواج في روحه عبارة أخرى عن المجلس أن هذا النحو من التصور في روحه هو تصور الت... هو الأول يعني حينما قلنا أنه سد باقي أبواب العدم إذا سد باقي أبواب العدم معنا صنقت هذه القضية الشرطية وإنما الاختلاف في الصياغة خص بالتعبير والثانية. النحو الثالث أن يكون الشرط هو إرادة ذي من كل الجهات وهذا الذي ينظر إليه المحق العراقي المحق العراقي لم يتصور أو لم يخطر على باله النحو الأول والنحو الثاني هذا حينما أرجعه إلى أن إلى تقييد وجوب الوضوء بإرادة الوضوء هذا من شاء, من شاء هذا أنه وجوب الوضوء مقيد بفرض الصلاة معناه أنه سد جميع أبوابه عدم الصلاة والتي منها الوضوء منها عدم الوضوء هذا أحد تلك الوضوء ولهذا قال في روحه رجع إلى أننا جعلنا وجوب الوضوء مقيدة مقيدا بإرادة الوضوء فهذا صار شبيه الوضوء طلب الحاصل أن يكون الشرط هو إرادة المقدمة من كل جهة وهذا هو الذي يستلزم المحذور الذي أفاده المحذر العراقي من أنه يستبطن اشتراط وجود المقدمة بإرادة المقدمة وهو شبيه بطلب الحاصل ولكننا نقول هنا حتى هذا الفرض الذي يتصور أنه بناء على هذا الفرض يبدو أن إشكال المحق العراقي بناء على هذا الفرض متين يقول أستاذنا حتى بناء على هذا الفرض الإشكال غير وارد إشكال طلب الحاصل غير وارد لماذا نطرح سؤالين أولاً طلب الحاصل شنو عيبه؟ سجوك طلب الحاصل مستحيل؟ ما هو عيب طلب الحاصل؟ ثانياً هذا العيب الموجود في طلب الحاصل هل يسري إلى ما سماه الشيخ العراقي بشبيه طلب الحاصل؟ هذا خب يلزم طلب الحاصل إنما قال شبيه بطلب الحاصل أولا خلينا نفهم طلب الحاصل شبيه فليكن طلب الحاصل ما مشكلته؟ ما هي مشكلة طلب الحاصل ثانيا نفهم أن هذه المشكلة هل تسري إلى ما سماه الشيخ العراقي بشبيه طلب الحاصل أو لا تسري ه... هذه المشكلة ان كانت في طلب الحاصل فليكن لكن لا يسير إلى الشبيه فهذان سؤالان ينبغي أن نعرف الجواب عليهم حتى نعرف أن يتم المحذور الذي بينه الشيخ العراقي أو لا يقول استاذنا إن في طلب الحاصل محذورين فسادعنا عن الشبيه, الشبيه بعدين نجي ان في طلب الحاصل محذورين <تصفيق> اولا لجوم التهافط والتناقض باعتبار كون طلب الشيء مسابقا لفقده طلب الشيء معناه انني فاقد لك الشيء حتى أطلبه إن كنت واجدا له ما الذي أطلبه هذا محدود طلب الشيء مسابق لفقده فكونه حاصلا تهافت وتناقض نقول طلب معنى ذا ما موجود حتى نطلبه ونقول حاصلون صار تهافض صار تناقض هذا العيب الأول الموجود في طلب الحاصل والعيب الثاني اللغوية لأن الطلب أساسا المولى لماذا يطلب يطلب حتى يحرك العبد نحو ذاك الفعل الذي طلبه منه المولى خب اذا كان العبد فعل ذلك يفعل ذلك فطلب المولى لغو الطلب للتحريك طلب الحاصل يعني التحريك نحو الحاصل الحاصل تحريك ما يليه بعد لغو هذا المحذور الثاني خب هذان محدوران في طلب الحاصل الآن خلنجي إلى هذا الشبيه الذي قاله الشيخ العراقي قال أصبح وجوب الوضوء مقيدا بإرادة الوضوء وهذا شبيه بطلب الحاصل خلنجي إلى هذا الشبيه لكي نرى ان هذين المحذورين موجودان او ما موجودين اما محذور التهافت والتناقض غير موجود محذور التهافت والتناقض انما يكون في طلب الحاصل الحقيقي لان الطلب معناه انه ما موجود فيطلب حاصل يعني موجود يعني موجود وما موجود هذا فيه تهافت أما في مسألة فيما نحن فيه المدعا مدعى مثلا صاحب المعالم أفرض لو نزلنا مدعاه على هذا المعنى أما نقول المشكلة هي إرادة الواجب لا حصوله لأنه قال الشيخ العراقي أنه هذا تقيد الوضوء بإرادة المقدمه المقدمة وإرادة ذي المقدمة تستبطل إرادة الوضوء فمو أنه صار طلب الحص الحيغيلة إرادة الواجب لا حصوله، أي أن الوضوء مشروط بإرادة الوضوء، وليس في ذلك تهافت وتناقض لو قال المولى لو أردت الوضوء وجب الوضوء عليك. ها شو يصير لا هو هذا ثاني هم رح نرhapsه إن شاء الله، لكنه تهافت خبلا ليست ليست تهافط. مشروط بإرادة الوضوء لا بالوضوء نفسه فإشكال التهافت والتناقض؟ ما يسري إلى ما سماه الشيخ العراقي بأنه شبيه بطلب الحاصل وأما محذور اللغوية فأيضا غير موجود نحضر اللغوية هم موجود لأن الوجوب الغيري عند القائلين به لا يكون استقلاليا في الجعل وإنما هو وجوب تبعي تهري يعني المولى مجبور المولى باعتبار أحب ذا أحب الصلاة مجبور ان ي... أو أراد الصلاة مجبور أن يريد الوضوء هذا فلا معنى لأن نقول هذا لغون خب المولى يقول ششوي أنا أن قهران بينما أريد شيئا اريد أريد مقدمته إشكال اللغوية لا موضوع له هنا. بل بل قد تقدم فيما مضى منا أنه أصلا الوجوب الغيري ليس للتحريك الوجوب الغيري هو المولى الذي أراد ذا المقدمة مضطر أن يريد المقدمه لكن هذا ولكن أصلاً الوجود الغيري ليس للتحريك حتى تقول لازم اللغوية, لماذا لازم اللغوية. لم لماذا تحريك هذا لزم اللغوية لن يلزم اللغوية لأنه اصلا الوجود الغيري ليس للتحريك وإنما الدعوية الواجب النفسي داء د وإنما الدعوية ذات الذي للتحريك إنما هو وجود الصلاة وجوب الصلاه هو الذي يحرك نحو الوضوء وليس الوجوب الغيري فاشكال اللغوية اصلا لا موضوع له في الواجبات الغيريه الوجه الثاني للمحقق النائيني وهذا يكون مؤجله الى ليله الاحد ان شاء الله هذا هو محذور الثاني أظن أنه على هالأساس قال وجوه وأن وجوه ما وجهانك وجه للمشهور ووجه لصاحب المعالم لكن بدخول هالتشقيقات سنمى وجوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته